بي في السموات وَ أض ووقلات الليل وَ آري وَفُلك التي تجريب البَغْرِ بِماَا يَم طَ ت والفرق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأخيابه يا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الذياع والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعفلون وتصريف